الأحكام. احنا بلغنا في... نعم بلغنا إلى قوله تعالى قل أتحاج في الله صحيح وختمنا الربع بذلك والله الحمد ومنا تحويل القبلة قال تعالى سيقول الصفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. تحويل القبلة قد حدث والله رعاه اختبر به العباد لأن الله يريد أن يظهر الصدق من غيره في هذا الباب والإنسان لا يزعم زعما إلا ولا بد أن يختبر. لا يزعم زعما إلا أن يختبر. إذا أراد نصر الدين إذا أراد طلب العلم إذا أراد العلو في الحفظ لابد يختبر وتوضع أمامه العراقيل التي توقفه وبعض الشبه التي تجعل تجعل الأمر عليه ليس بالهين حتى يظهر صدقه هو الطلب وصدق السير فالله على الفعل إذا أظهر صدق السير العبد له فإن الله على يفتح له أبواب التيسير والتسهيل في كل شيء نعم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل, للمش... قل لله قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء لصراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس رواه البخاري عن البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس 16 عشر شهر او 17 كما قلنا الكسر يجبر في هذا وكان يعجب ان تكون قبلته قبل البيت وأنه الله العصر وصلى معه قوم فخرج رجل مما كان يصلي معه فمر على على أهل المسجد وهم راكعون قال أشهد أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكان الذي مات على القبله قبل أن تحول قبل قبل قبل, قبل, قبل, قبل, قبل, قبل, قبل البيت رجالا قتلوا أو قتلوا لم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله للفعلات ما كان الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وأيضا في قوله عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر كثيرا بالنظر إلى السماء كان يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك فلنولي قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فقال علم من المسلمين ردنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إلى, إلى القبلة وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم وقال السفاء من الناس وهم أهل الكتاب قصد بذلك اليهود نصر وقال السفاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله سيقول السفهاء من الناس وعن ابن عباس أن رسول الله لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة امر الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت لؤود فاستقبلها رسول الله بعد عشر شهرا وكان رسول الله يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو الله وينظر إلى إلى السماء فانزل الله عز وجل فولوا فول وجوهكم شطرهم شطره أي نحو فارتابا من ذلك اليهود وقال ما ولا مع قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة وحاصل الأمر أنه قد كان أن يستقبله بيت المغدس لكنه كان يحب أن يستقبله الكعبة وكان الله على فلا قد اختبر الناس جميعا باستقبال بيت المقدس سنتا عشر أو سبعة أشهر فراد الله تعالى يميز الخبيث من الطيب واجع الخبيث بعضه على بعض فركمهم جميعا فجعله في جهنم الله على كل شيء قدير سبحانه وجل جل في علا ف فأمره أن يحول وجهته إلى البيت الحرم فغتاظة المشركون من اليهود والنصارى واشتاطوا غيظا حتى أن أهل الكتاب يعني عندما قال الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الأسراط المستقيم روى أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي أهدانا الله لها أو الذي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإيمان الإمام أمين يعني أمور ثلاثة اليهود امتلت حسدا على على الإسلام بها الأولى القبلة وتحويلها إلى قبلة بريء عليه السلام ثانية يوم الجمعة ضلوا عنه والله أعطانا ذلك الثالث هو قول المأموم خلف الإمام أمين عندما يقول هذا الضالين. ولذلك من سفهيم قالوا ما هذا الرجل خالفنا وهم طارة يعني يستقبلون بيت المغدس طارة يستقبلون الكعبة فأنزل الله جل في علاوة ما ولهم عن إلا التي كانوا عليها بعد ما قالوا ذلك أنزل الله جوابا لهذا قل لله المشرق والمغرب نعم فإنما تولف ثم وجه الله وقال الله تعالى سالبر أن تؤل أن ت تأ... أن جواكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر رامنة تقا الامتثال لأوامر الله هي البر البر منوط بالامتثال بأوامر بأوامر الله جل جل في علمه قال اهدِ المسعى الى صراط المستقيم والصراط المستقيم والصراط الذي يصل به المرء الى الجنان وهذا الصراط لا يمكن ان يصل اليه المرء قط الا ان يسمع ويطيع الكتاب والسنه لانه لان نجاته مرهونه بالسنه السنه سبيله النجات والسنه مبينه عن الله الذي فعله فاصل الامر واسه واساسه مرهون بالكتاب وبالسنه فمن كان اعلم بالكتاب والسنه كان اصلح لنجاه الامه ومن كان أعلم بالكتاب والسنة رفع الله قدره على الأولين والآخرين